فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمَ وَزُورَ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَأَ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلَ قُلْ أَأَزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 سَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعْلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ خُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعةِ سَعِيرًا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا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 لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدًا مسؤولًا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول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 ولكن متعتهم واباؤهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما ضالا فقد كذبوك بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم من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 وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا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 وكان يوماً على الكافرين عسيراً ويوم يعض الظالم على يديه يقول يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحده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 اولائك شر مكنوا وَأَضَلُّ سبيل ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقل اذهب الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقَنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةٌ وَأَعْدَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيْمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا تَبَرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا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 أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أَوْ يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا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 قُل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء أن يتخذ إلى ربي سبيله وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده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 وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ